والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله, آله وصحبه المسلمة في رب أولاكم أستغلق على في هذا الوقت أستغلق هذا كلاما في, في كلام عن حديث الموضوع ثم شرح الحديث الثالثي أبشر من الأطبعين الموافين شرحنا في مقتضر حالي بأن الفترة الزلمية كانت تعلمونه فصيلة وغلقوص المسائل على أهم التوافق في الأحكس لكن طبعاً في سطر الثاني الشيء في المصطلح لأن المصطلح فان وعين دقيق ومعين لذا ننبغي يطلع بالحياتي أن يكونوا طلع أصحاب الشهاد في هذا الشهر حتى يدرون فيه إلى درجة تبريغاً ومنها أشكتين أن نتطبع أهل الحديثي كثيراً ومنتبايداً ونعلمه في بواب العلم فقد تخلمنا فيه في مجلس مفرد إبعاين الماضي ومجلس سعيد أفضل من الزارة ومعصف المزيد ولا إلى حياة فإن شاء الله سوف نتكلم اليوم عن الحديث الماضي وقد تتبعنا في الدرس السريعي عن الحديث المضرب وعن الحديث المضرب هل تفضلون شيء من هذا الذي أخذناه لباس النظر يعني لو عملنا الرجعة السريعة في خمس دقائق عن طريق السبا انا اسأل هل تجيب لو كنا مثلاً احنا نتخل في طلب النار يعلم الحديث اللغة لها يعلم الحديث اللغة لها اللغة فالطلب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بلغة لها اسم فاهم ومن المدد هو بالله وعلم الزالي وفاسابين اللغة بسرعة لها بسرعة طيب بالنسبة للمطلب اصطناحي مين الله يستطيع أن نعرف رؤون القضاء؟ أجرى على الأمور المتساوى فإذاً ما هو شرطان، شرط أول، اختلاف الروايات والتساوى والروايات حيث لا يمكن أن تقعها جريبه الله قضاء حيث يجب الله طيب حد أحد الإخوة يستطيع أن يأتي كمثال الحديث المقرر؟ في, في العقل بالحفظ شلطان يستنى استنى الطعام وعليك صعب كبير شكرا شكرا أحاول الأخوة هين الأجازة هين الأخوة الأجازة شكرا شكرا حديث أبداً صلوك أبداً أبداً شيدات موردي مورد لحكي تبقش حديث اليوم كريم السلطين قشي مرقوعة بس شاهدات مهود ده قلت حديث الوحيد شاهدات مهود كأن الكلام عاكت على أدي وقت نعم الكلام الكلام بسير عليه السلام فتقول حديث أبي بكر كأنه معروف لهذا الباب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أراك شدة نعم فقال إيه شاهدات مهود نعم طيب هذا هو المثال أين تبترى في هذا الحديث؟ من الحديث الوحيد أولهم مختلفون منهم تراوها <تحسير> من من من في أرصا تراوها من المريك والذي هو الذي أول قرر أنا أقول لأوية أقول لأوية عشر تأثق مثل مثلا أنا أقول لأوية حديث موائز حديث سال موائز أو حديث موائز موسكت أغفر سالة موائز أقرب أتحد أردت أبنية أنا أعليسهم يعني عايزين حديث لميو ولا طريقه واحد ولا طريقه اصحاب التزامن من طريقه و لا ميو ولا في على او الوجه الاول ميوون اللي من او ال10 منها اصحاب التزامن موصولا وهنا اصحاب التزامن اعتني بطر من عارسي صاحب خزاري عسان الدموقتاص ومن عارسي صاحب خزاري عن عميشة او بطر <تصفيق> ايه ان تقول عن اري اسحاف خزاري او مش هنب الى اريم اما ان تقول عن اري اسحاف عن او اسحاف يعني هو الذي روضع اري واضح او دور الولاد ان طيب أحد, أحد الأخوة يستطيع أن يعرف الحديث المجرج لغة التطلط هو اسم هذا؟ اسم المتعول؟ اسم المتعول من أدرس في الشيء وفي الشيء؟ أي أدرس المتعول؟ فين؟ لك لما تقول اسم المتعول يبقى هذا الاسم المتعول من كعب أو من مصدر فتقول يعني اسم هو من أدرجة مش من أدرجة الشيخ درجة اسمه من أدرجة وأدرجة الشيطة الشيطة بمعنى ادخال الشيخة الشيخ مثل بمعنى كذا طواهر أو أدخلها صراحا صباح مربوية سياق اسمان وعقود خلف المدنه جميل وينقسموا إلى نوعين مدرشي استند ومدرشي القلمة طيب احنا خذنا مثال على مدرج السمد في المطارب هل أحد الأخوان يستطيع أن يأتي بمثال على مدرج المكين في النحن مدرج المكين، مثال على مدرج المكين طب درجة هذه في المطارب ايه؟ عمداني أخوات الليلة أصلاً مستقرة بالكترة برجة من مداني <ترجم> الدي آدي الخريطة وأضافة سوري عالم المجدد أوه. يعني هو اصل الحديث ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم استاجر هو وابو بكر رجلا من كلدتي هاليه قد غمس في اصل الحديث ده كلام مين سيد عيش انظر هاليه قد غمس الى اخر الحديث بين الخديد وبين قد غنزه هذا اليمان الزهري وهو من رواه الحديث جملة. وهذه الجملة ليست على سبيل التعامل للزيادة في قول عائشة أو إدخال من الحديث منها ليس منهم ولكن هذا من باب إيه؟ يضح معنى مبهن وبهن. وأضراج هذه التكلمة اللي هي تفسير معنى الخريط تفسير معنى الخريط وهو المافل في ذلك الذي عنده علم بطريق الصحراء ومداخل لأن الصحراء تسمى المهلدة الشلط أصوها انها مهلدة بحيث أنه من دخل فيها قد يخرج منها ولكن أولئنات اللسان العربي يسمونها أشياء بأوضاعها فقالوا عن السهراء أنها اسمها المكاسب أي من دخلها المكاسب تيمنا باللفظ لأن الأنفاص سعب ولم يتهمن بهذا اللفظ كأنه فيه بشارة لأنه سيتوس إن شاء الله ويصل إلى مديني وإلى البلدة التي أراد أن يبغيها وهذا كانوا يسمونه المريض مقالف لان معافل وهو مريض ويسم معافل ولكن تأمونه عند الهوخ العكيات من شاء الله برسول الله شاء الله قدر هنا في تعرف المدرج السباحا او تدخل في الاتنين ما بلا فصل نعم يعني ايش بلا فصل بلا فصل اي لم يبين بحيث ان الزهري لم يقل قلت انك خذيت معناه كذا ولكن هو ذكر تحديداً وبعد ذلك قال والذين المجروم الهدايه فلو قال ان هذا القول في اي لسه ما يعني فكان يبين ان هذا الكلام ليس الكلام سلاش من غير ما يستعمله اوقف الدرس او غير ان يبين لو باين يكون دي شيء يعني انما كده في تغيير شويه بقدر طلب المشاء نتكلم كتير الله عز جل في حديث الموضوع وهذا شأنه مهم وغيره مجميل فأصل إليه جيدا أيها الأخير حتى نأتي على هذا البدل المهم بفعل المنصرح على أخيه الحديث الموضوع قسيب الحديث الصحيح والحسن الطعيف يعني هنا نهر بعض العلماء لأهميات الحديث الموضوع جعل مصول العلم الحديث من جهة التقسيمي من جهة الثبوت وعدم الثبوت أو الطبول والرد أو جعلوه أربع بعض الأوقات الصحيح بنواعيه والحسن بنواعيه وبضائف وما يندرش تحته من أنواع وجعلوا الموضوع قسم المراجعة لأهمية الموضوع اسمه مفهول أيضا لأنه موضوع على وزن مفهول من وضعها ملكة الإيد المكون من الواب والعيد والوضع ضد الإيد ضد الرفع الإنسان وضيع وإنسان رفيع وضع شيء مضوع على الأرض وشيء مدفوع من على الأرض فالوضع ضد الإيد ضد الرفع والوضع اللي هو أيها الإخوة الكرام له معاني كثيرة جداً وهذه معاني متراضبة قريبة <تصفيق> معاني متراضبة أي قريبة بالمعنى معاني متراضبة أي قريبة بالمعنى طيب من أسماء الوضع أن الحط الوضع معناه الحط معناه الحط والحط اللغة العربية احط السيد اي اضع السيد و اي ازيد محدود اي موضوع واضح هو ده اللي اللي بيقول وضعه وضعه اي ده حطه حطه وضع عنه, وضع عنه اي حط المقدره لما قال معنى معني ايه ماشي ااا وكذلك يقال وضع الرجل عن غريم يعني هي وضع الرجل عن غريم حيث يفسر من العبارة نحن؟ ها الغريم من الغالم والغالم ما راكبه الدين فلا يستطيع السداد وما راكبه الدين ولا يستطيع من الأصماح الثمانية الذين تستحقوا الزجاجة كما قال الله عز وجل في سورة التوبة والغائبين إما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة كلهم وفي الرقاب والغاهرين وفي سبيل الله فالغارب الذي يرحبهم الضيق ولا يستطيع إليه غارب وكالأسول كان يستعيد بالله عز وجل من المقرم لأن الرجل إذا غادمًا وعدت أخذت وحدث هكذا لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول أحب الأعمال لدير الله عز وجل كعس انظار المعصر أو الوقت عنهم يعني معصر غالب ولا استاذ استاذ أن تنظره كما قال عز وجل وإن هو عسرة فنظركم إلى ما يصارك أو المنزلة التي تكون أعلى من ذلك هي الوضع منه لأن الدايب هم بالليل وما زلة بالنهوح والإنسان إذا ركبه الديل يعني أصبه الهم والغم والحزن الشديد سيما إذا كان فقيرا اللهم الله اللهم أقنعنا الديل وأقنعنا الديل ثبت عن البسوء أنه كان يدعو بهذا الدعاء وثبت في حديث عليه رضي الله عنه أن من كان عليه ديل فدعو بهذا الدعاء صد الله عز وجل عنه بينه وهو الله مرمي بحلالك عن رمك وفي حلالك عن رمك كذلك يقال وضع المرأة حملها إذا ولدت إذا ولدت الولد يقول لك الزبت في حالة وضع الزوجة في حالة وضع وكذلك يقال وضع الرجل في تجارته أي إذا خسر إذا خسر التجارع فالوضع يغلل في تجارتي خسر وإيه وذهب رأس الناديين ذهب رأس معي وكذلك الوضع إتسقط إيه إتسقط نعم يقال وضع عنقه أي أسقطها نعم يعني أسقط إيه أسقط رأس نعم وكذلك من معانيه الاختلاق يعني الوضع الاختلاق وهذا هو المعنى الذي يرمونا في هذا الشأن لأن حديث الموضوع حديث مختلق يعني ليس له أصل من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن أتى بعض الرواب الكذابين فاختلقه على الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك من معاني الوضع الإلساب الإلساب كحديث تواجد بن حج ان الرسول كان يضع يديه على ايه على صدره اه يعني يوسف يديه على صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه حتى هذه المساله معروفه عند العلماء الفقهاء ان المساله دي واضحه وضع يا على الصدر وضع يد على الصدر ايه الحديث الواضح الحديث دي كلمه وضع اليدين على الصدر ويجب استنتاج الحقيقه مساله تشريع الله عليكم مسألة فقهية جميلة جدا لماذا؟ لأن المسألة هذه من المسألة التي نُصِب في الإنسان المالك وعائزة نُصِب في الإنسان المالك مزورة. يعني المشهور أن يقولوا أن المالكية يرون ترسال في الصلاة والترسال خلال الوضع والوضع هو إساق اليدين بالصدر إنه هو ثاني في حديث أبي حميد السعيدية وفي حديث أئلة المحرجة وغير هؤلاء كثيرة من أسعار كده فالمالكية مشهورة عندهم حتى أن تتجي البلاد المغرب بأسرها من أول ليلة ومن كده وعندنا في الصعيد أيضا بعض المالكية أنهم إذا كبروا تكبيرة الإحرام أرسلوا اليدين هكذا مرسلة ليس الموضوع على الصدر لماذا؟ لأن المالكية التقطوا كلمة ظبرة المدونة والمدونة من كتب المذهب الماليكي المهمة والمعتمدة والرأس والأصل ففهموا عن صاحب المدونة وهو الإنان سحنون الماليكي المغريري فهم الإنان سحنون أن الماليك كان يكون بالإفساد وهذا فإتقطها العلماء المغادرة والمالكية من غير القادرة إن المالكية أردت بأكسه في إينات الكثير عشان في الفروع فصلنات التصميم الكثيرة لإثبات أن الوضع لنسى لسنة وإنما ترساه هو السنة موصبا للبليل بمزهر مالك في هذه المسألة لأنهم قالوا أن الإيمان مالك إيمان كبير وإذا حكموا هذه القضية مع كل بعديه بالأسور عليه الصلاة والسلام واتفاقه بإتبار الكبيرين وهكذا هي سن ماضية، وهو كان مستخرة في المدينة فلو وجد.. يعني تعجلات كانت برد لو وجد أنهم كانوا وضعون أن على أصبورهم وتوارفوا هذا العمل كابر عن كابر لا، وضع وقال ليه ولكن هذا فيه رد أولاً لعدة الزيمنة هل عمل أخي للمدينة يعتد به كمصدر المصدر الشيعة؟ ويأكدوا بها من الأمريكية لا يكونوا بها الأمر الثاني أن الإنان المالك للمقالبة في الثالث يعني كان رسالاً إذا كان القيام طويل وخشية من تعب يديه فقال يرسل ويفتكئ على أي عصى أو مشاهد ذلك الأمر الثالث أن الإنان المالك ليس هذا ما في الحقيقة وهذه من اللغوطات لأن فيها إسمها للغوطات في العالم ما معنى اللغوطات؟ مسائل تشتغل عن الأئمة بأنهم قالوها وإذا فتشت في حقيقة في عمر تالي أن هؤلاء الأئمة لن يكونوا بهذا القول عند التنفيذ والتفكيش لذلك الرغمات المالكية اختلفت في هذه المسألة اختلاف تدير جدا وصمت في هذه المسألة ما يقرب من 50 كتاب حتى من الرغمات المالكية وغير المالكية ومن المالكية من يردوا على المالكية بالوقت نعم ومن هذا الكتاب اسميه سير عليه قريباً يعني تنفجع إنت في الخمسينات أو الأربعينات ولم أرهم فرق فأسأل تحت المردات المردية التي أردت هذه الكتب فقال لسيط بعض الجاية وتجعل سيط بعض الجاية اسمه المثنوني والبطوري في, في الرد على العنيت في الرد على العنيت الجبوري أو في هذا المعنى لاحظة عن المعنى الأمريكية بطوري هو اسمه سيف كان للرسول عليه الصلاة والسلام وفذلك البقار كسم سيد للرسول عليه الصلاة والسلام وأنا من نوع التي تكون بين الولماء أن الواحد لما يجيه يناظر أعالي تخصم له حتى في المسائل الفروعية الفرقية يعني يوصل مثل هذه العبارات الفجة لبيان أنه ينتصح لهذه القضيرة ولأدلة الأمانية طبعا من غير تعصد ومن غير إيه ومن غير تقريب فهذا هو مثل الوضع والوضع مسائل حتى المنسائل المنفيدة في الوضع في وضع يديه على صدري قعدة رفعين عدودة كذلك سلالة هي المزومة في صغير كده كنت أرسلتون بيشي عبدالعزيز الليلة صحيحة اللهية حتى يراجعون ووضع في مكتب دار الحديث في مهنك طيب نعود للمشروعين مرة أخرى يبقى إذا الموضوع اسم إيه اسم ما يفعلون هو الموضوع الحديث الموضوع طيب الحديث الموضوع يكون في دعويف الإصلاح له مشهود هو الكذب المختلف المصوح على النبي صلى الله عليه وسلم ينضت له تعريفان وهذا هو التعريف الأول الموضوع هو الحديث الكذب المختلف المصوح على النبي صلى الله عليه وسلم الهدف <تصفيق> المصوح <تصفيق> الحديث الأخوة نه解 هذا التعريف من غير نظر في الكباس الحديث التذب المخلط المصنوع الموضوع المنسوك صلى الله عليه وسلم هذا هو تحريف الحديث اليه؟ الموضوع الموضوع الموضوع, الموضوع. الموضوع. جيد إن شاء الله طيب هذا هو التحريف الأولي من الكتب في تحريف أخر ذكره العرافي في كتاب فاكتا مريف وكتاب الكناني تنزيج الشجعة وهذا التحريف هو هو الحديث يعني تاريك الموضوع هو الحديث الذي هو الحديث الذي لم يسدل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً هو الحديث الذي لم يسدل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً وأضيف إليه خطأة أو عند جهلا أو كيبا نعم نعم طيب، كتبتم؟ نعم وهذا تعريف أيضاً التعريف النقطة الجيد تذكره في الراحل في فاتح المويث وليه له فاتح المويث في شرق الفيدي الحديث وكذلك في تنزيل الشريعة قال هذا التعريف الكناني هو كتاب تدريب الرائع و الكتاب تنزيل الشريعة و فوق كده هكذا سريعه من أهمية المكان والعلمة التي تكلمنا عن هذه المسألة في العام الماضي وهي المسألة أفضل أبعاد الكتاب أفضل إيه؟ أبعاد الكتاب لما تشتري الكتاب لا تكون كحق الله تسالوا المكتبه الشيرين ولا المنظوره ولا القاهرة ولا اي مكان قول انا عاوز كتاب تنزيل الشريع عاوز كتاب فلسفي نضيف كده ليه المحققين يعني اخذوها صنع ربما للتحص او للشهر ولكن يكونوا من اهل صناعه العين في طحين فلاحظوا الجيل الصعالين ومعنيها وان لم فهم مقصودي في المصنع ولن يأتوا بنسخ يقابلوها بحيث لا نقتنع مصادر نزع بعثه بصحه المنسوب ذلك من افات التحقيق و كذلك من افات الايه افات التحقيق الكثيره وحددنا معلومات صوريه يعني قيمه ومن افضل ما قيل في هذا الباب كتاب الشيخ عثمان صافي في اخبار على الهرات السلفيه كتابه مهم جدا الافضل من, من كل هذه البلاغه كان في خطاب بتاعه الشيخ مطر وجيد رحمه الله عليه الى علماء الامه واساتذه العلم على مستوى هذا العالم يا سيدي والدي المسنين خطاب قوي جدا ومحايد واوضح خطوه ان يطلعون. هذا الخطاب صريح وقاطع على الكروه قاطع قاطع على الكروه لما عن المجلس تقصد زيادة الثلاثة ورصة وهي رسالة كمعظمة جدا وفيها منتع فكرة جدا أقصد إن أنت الرقال على التراث بكر أزمان نعم وكتابة من نصفتي هذا من أفضل كتابة يريكي أنا ليس عندي هذا الكتاب ولكن العمال كانت فيه الاحتمال على هذا على اطر سنه موجود عن حته بس ها يعني جاهز علي يعني بدي نفهم يعني انا اقول لكم هذه الكلمه لماذا فشني هذا كتابي من العراق وك. انما ربي بعيد العهد بنا بمعنى أما في القرن الثمانتراشر الميلادي الماضي لو قاعدة نهاية القرن الثمانتراشر كل, كل الكتب تبكى بليات كل الكتب تبكى بليات المسيخ والناسخ كان يخضر وخديما قالوا الناسخ هو ماسخ أحيانا يمسخ في اللفظ ولا يكون انتهت حاجي ممكن يكون بيكتب كده هو زمنه شارك مش منقل العلم ممكن الناس ما يكونش منقل العلم ولكن صنعة يتكسّم منها، وهي صنعة شريفة لأنه يجب العلم ويمشأ بين الناس، فيأخذ الثواب كبير لكن أحياناً ما يكونش من أهل العلم فيكون في تصحيف وخطأ وعدم اجتنان، وهي تفع في أمور كثيرة جداً فلما زهرت فترة الكتابة المسخية بالأيدي، وآتت المطابع في بداية القرن 19 وكان أم المطابع في مصر، ودي تحقيقات كاريخية مهمة يا أخواني ام المطابع في مصر المطابع البولاقيه وكانت في بولاق الدكرور في بلاق ابو العلاء ان هناك بولاقا في القاهره في بولاق الدكرور وهي تبع الجيزه بجوار الجامعه وفي بولاق ابو العلاء وهي هذه حملت طفره في الفكر والثقافه والعلم والادب في بدايه القرن بذلك انت بالوقتي أهل العلم الراسخين يفهمون في مسائل الكتب والقضاء والقضاء أحيانا يقول لك عائل يقول أنا أحتاج إلى طبعة بلاب من كتاب فتح الباني لو وصلت لي جنيه بيكون موسي لماذا؟ لأن الطبعة اللي جمعتها تشد من حد الدين الخطيف الله عليه في المكتبة السلفية في الروضة في مصر. هذه الطبعة فيها بعض الصفت لو قرنتها إنها وبناء البلقية تجد البلقية فيها الوصول لبعض الأمور لم تكن في طبع سنوية لحبث الولغاء أن يحبط المصر كما ذكروا الحافظ برمته ليس فيه مرقص لا جملة ولا حرف ولا قطعة ولا صفحة ولا غير دائم فأقول لكم بمناسبة الفتح انا أنا أقرأ ميكانيوم بعض الأخوان بيقول أن الإيمان العراقي لما صنع طبعا بيننا وبيننا العراقي شفقة طويلة والمطابعة لم تبدأ إيلا من فترة بسيطة. فهذه الكتب كانت مخطوبات ومنسوخات وعذلك أتهت الولماء من أماكنها أماكن المخطوبات وأرادوا أن الكتاب ويطرب للنور لعالم الطباعة فيأتي علي المحقق بحق ويأتي محترف ليس لمحقق بحق فإحنا نميز جينا هذا واضح فأفضل من حقق تفت هنوغيس الشيخ عبدالغاري عبداللطيف وهذا كان عائل جهيد جدا في علم الحديث من العلماء المصريين من جيء الشيخ عبدالغاري عبدالقالف رحمة الله عليه أه حققه بما لا نزيد عليه واضح لأنه من التحقيق وبعد ذلك أتى الدار في لبنان وهذا الدار أخذ التحقيق للشيخ ولم تنسوا الاسمه وقت التحقيق برمته قرأت في الطبع الذي بينا يديه فوجدت كلام الشيخ برمته بالحرف الواحد ولم يكتب حتى بالدب يعني ايه ادبياً اسم الشيخ وراسك ما مش هتج حقوق مالية ولا شيء بس على أقل الأمور ثم حذفوا الاسم خاشد أن يضع مرس الشيخ او أن حقوق الطبع محفوظة او غير ذلك من الزلقة تكون فيها مساءبة فإن احنا ريح نفس المحذف الشيخ ونسيب كلامه هو زي ما هو. واضح؟. وهذه صمة كديرة. لسان الدرجة العالمية يعني المرفوع عليها عشرات القضايا بسبب مثل هذا الأمر. نعم. آآ طيب. ده بالنسبة للتعريف الحديثي ليه؟ الحديث الموضوع. طيب. قبل أن ننتقي من هذه التعريفية نريدنا الإخوة أن يقرروا التعريفين الاصلاحيين يعني يا سيدي عشان نحفظ, نحفظ التعريف الاول انا الموضوع الاصلاحي الموضوع على النبي عليه الصلاه والسلام اه الموضوع على النبي التعريف الثاني ثالثه الموضوع اه التعريف الثاني استراحه لغته ما... لا استراحه بالصراحه نعم هم معالم الرويه بكذب البحر جيد معالم الرويه بكذب البحر لا ما قلتش هو الفيلم صور النبي خطأاً او عن جهلاً أو كيباً طيب طب سألنا سؤال طبعاً معروف هذا المعنى معنى هذا الكلام معروف أو ليس معروف؟ معروف, معروف. يعني حجيس لم يصدر عن النبي أي لم يقوله النبي لا بقوله ولا بفعله ولا بدقنيه من جلس وأضيف إليه وأضيف للرسول عليه السلام وهذه الإضافة من التي أضافها للرسول عليه السلام المضيف يعني قد يكون أضافها عن خطأ أو عن عمل، أو عن جهد، أو عن كيد بالإسلام والأقلية أنا أسأل سؤالة مع وضوح هذا التعريف هل هذا التعريف يكون مسؤلماً بي؟ نعم، يكون مسؤلماً بك لماذا؟ نجتمع على كل شيء كل شيء، خيب، لو سألتك سؤالة هو قال، وأضيف إليه خطأ أو عمل خطأ أو عمداً أو جهلاً أو كيداً طيب قلنا عملاً لكن خطأ كيف تسح يعني أخطأ في رئيس عن الوصول عليه الصلاة والسلام هذا ما قلنا هو أخطأ أخطأ مع أن الخطأ في أصول الشريعة تبين أن الخطأ الآن معفو عن المؤخداء ففعله الفعل وهو مخطط في فعل مصر. عارفين الخطأ مصر. ليه الخطأ يا شيء في عوارض الأهلية عوارض الأهلية أن أمور تعتاري أهلية المكلف دي حتى في وصول داخل تاني أمور تعتاري أهلية المكلف ألا يكون في هذه الحالة مكلفة كالنوم والعدل والجنون والإكرار والخطر والجهد وما شبه ذاتي في الأمور ويعورت الأهلية في هذه الحالة المكلف طيب نقول الإنسان رهومات الشريعة تبين أن الإنسان في حالة خطائية ليس إيه عليه ذنب ربنا هل تؤخذنا؟ إن <تصفيق> السنة ورخضاء قال الرسول قد استجابا قد استجابا قد استجابا استجاب. أن الله عز وجل لا يؤثل عباده وقت فعلهم الأمر نسيانا أو خطأا طيب طيب في أحد الناس يأتي إلينا بصورة للخطأ كده؟ في عبادة من مثلا؟ الخطأ؟ الخطط في الشيء غير صحيح نصر بنامس رفعات مثل ربع مثلا اه كسفه مثلا السرمون اه لا يعني لا مش مش خمس رفعات خمس رفعات دي يسموها سهل او بزيان لا الخطط مثلا ان يخطأ في تقدير وقت الظهر فيصل الظهر قبل ان يؤذن ربع ساعة مثلا دي صورة من صور الخطط يعني هو يبتهد إن مسألة الشمس تكون في كابت السماء لو ما تيش معاه ساعة ولا في مكان ولا في نتيجة ولا مسجد قريب منه ولا مؤزن ولا حياة ويهيد هل واضح؟ النفطر قبل المغرب دكتور أو نفطر قبل المغرب مسألة الفضاء في الفطر قبل المغرب هي مسألة معروفة حتى يدي من البلد الأمثلة جيد يعني مثلا كانت فيه عمر المخباب وصحابه معه ففي يوم شريحي هذا اليوم الشمس الظارضة <تصفيق> طوال اليوم من الظاهرة خالص فدلوقتي في وقت وقت احنا داخلنا على المغرب يعني كمان شوي في زمنهم ما كانوش على فريق الأوقات تحديدا مباش في هذه الساعات ولا هذه الدقة في معرفة التوقيت الصحيح انت تعلم متى سيؤذل المغرب لسه دقيقة بالدقيقة فضل الله عز وجل عادة تقدم يعني نستخدمه في صالح حيات التينيًا لذلك الرسول باين في أمرات لإخسار الصالح ما قلتش أمر واحدة ده قال قال إذا أقبل الليل من هيا هنا وأدبر النهار من هيا هنا وغربت الشمس تأتي الثلاث أمرات إخبار الليل معرفة يعني أمر قائم بذاته لمعرفة دخول الليل وغروب الشمس ووقت الفطر وكذلك إضبار النهار أمر قائم بنفسه وكذلك غروب الشمس أمر قائم بنفسه ولو رددت الثلاث هذه الثلاث سجون في عدد بعضها البعض لكن الرسول عليه الصلاة والسلام من فواجه هذا الحديث أن الرسول كان يخاطب الناس بسهولة ويسر ومن غير مشقة للمكلف او على المكلف بمعنى، إن في بعض الناس الأوذية والوادي خلاف الإيه؟ في لازم مكان في جبال وفي اوديه فاللي في الوادي اللي تحت الارض كده فيه وادي الحدادة وادي السيام شرق اوديه تنزلها كده يقول لك من لا تنزل لا تطلع لازم نازل مجد وطالع وهكذا بتسد في الجيك يعني طب ما تروحش الاردن ولا ايه ده كنت في دول الخليج حقيقي كويس ف حصلت حادثه ده خربت فالأولياء الإنسان في الوادية تحت عشان يشوف غروب الشمس يضع على الجرم فيما شقش جدا فالرسول أعطى لهم أمرة تناسب أحوالهم وتناسب ظروفاهم وهم مقابرون تحت في الوادية فالمسألة دية في يوم كهذا اليوم الشمس ضائل طوال اليوم واقترب المغرب فالصحابة رضي الله عنه كانوا صياما فأفتروا أتوا بأساس أيها كده وشاربوا الماء وأفتروا وأتت فبعد أن فهو تم فترهم، ظهرت الشمس، مقشعت وظهرت، فكبر هذا الأمر في نفوسهم. فقال عمر، والله ما تجانقنا بسه، يعني ما تحرموش بحاجة، لم نتعمد هذا بسه، يعني معناش ذنب في هذا الأمر، لكن هو القضية الأخرى في مسألة الخطط، اللي هي مسألة ده إيه؟ براءة الزمن بهذا الفعل، هل صيام هذا يوم صيام صحيح؟ مع حقائقة والفضريبة قبل المغرب بنص سعب معناه هنده مش تحتاج تهيدي جنده سواء كالفرده أو نافلة ولا تحتاج إلى إعادة يعني هو اتفقوا على أنه ليس هناك عليه إثن في فضريب لأنهم اجتهدوا في الأمر أن الشمس غررت بقراء وادلة واضح من غروب الشمس منها قرب من وقت المغرب وهي كذا أمرات ولكن مسألة الإعادة هي لكاة خلافة العلمان بعضهم قال من جوه الأعلى والأعلى قال لما أقول الأعلى وده ألهم يفرعين ده بالنسبة للتعمل طيب لو قلنا كيف يكون الخطأ هنا الصادر من الراوي نسمينا أخضأ فيه في الرواية عن الرسول أنه حديث موظوع يعني الموظف نقول عليه أنه وبعض الحديث يعني أخضأ يعني نكون بمعنى الخطأ في الحديث ركبك مك على إسناده اه واضح وهكذا فهل يطلق عليه يطلق عليه في سياق الحديث ايه سياق الحديث لا انا بقولي لا انا قلت داخل الحديث الموضوع هل يصح ان ندخل المخض في الروايه في تعريف الحديث المسروه ام لا يصح يصح لماذا يصح لا لانه هو في الحقيقه وضع يعني تم الوضع بالفعل اما ان هي اللغه لا لا, لا لا لا هو اخطا في الوقت يعني بمعنى ممكن يكون هو من كلام الحسن البصري مثلا يعني وكلام الحسن شديد كلام الرسول فكان قال الرسول فضح الموت الدنيا بلن تؤذي ذلوب الفرحه ده مش كلام الرسول ده كلام الحسن البصري ولكن هو اخطا في الاستتعمد مخك هل يسمى الحديث سنه موضوع لكن هذا لا يسمى الموضوع هو اخطا في هذا الحديث هو ايه في هذا في الاسباب الشين لم يبينه يرجى عدم كشف الحديث عن الموضوع يعني يعني عدد باشي عدد. باشي. يرجى عدم كشف لا هو الحديث مش مقبول اتفقنا على ذلك ولكن احنا عايزين نتكلم في جزئيه مهمة. هل المخطئ في يكون في ايداه في الوضعين ولا نسمه نسمي خطا ولا حاجه ثانيه لو متعمد اذا اشتغل عايزك تقول نسميه وهم ايوه اقتربت اقتربت لا مش قسم لا، الأولماء، جزئية جزئية جزئية جميلة، مش محكسة لكثمين في الجاهل قالوا، بعض الأولماء قال أن المفطئ في الرواية لا ينبغي أن يضع في تعريف الحديث الموضوع إنما يخص بالمتعمد والذي يكيد لهذا الدين والجاهل أما المفطئ فلا يضع قالوا أن إذا كان متعمدا فحديثه موضوع وإذا كان مخطئاً في الرياضة فحديثهم يسمون حديث إيه؟ وسيأهم هم جداً باطل حديث إيه؟ باطل فاضح؟ وهذا التقييد والتفريق مهم فأنا أراضي يعني في هذه المسألة خيب نعم مين اللي يقصر؟ حياة سيادة شاء الله والكلام عن حكم رواية الحديث طلعا إن شاء الله وهذا طلع طلع. الأمر طلعا بلا شك معلوم بالإتراك طلعا أنا عندي باسم, باسم كبير جداً ااا مش كده يا استاذ انا مش فاهم قصدك بالظبط يعني انت هل لو انا بنجري عيانته لو انا مستنير غير مقبول فاطمن من هذه الحاله اذني الجوزات الجوزقاني صمتت بذلك الاسم التضيق والموضوعات لأنهم أراد أن يفرق بين هذا والذات بين الحديث الموضوع والحديث الهيئة الباطن وضحك نعم نعم كأنهم أرادوا أراد أن يفرق بين, بين الأمرين وضحكوا لي طيب على كل البرغمات يسبرون روايات الراوي فيعلمون إذا كان يبين لهم أنه مخصد ولا حقيقة أنه مخصد يعني واضح الحديث عام ولا فاضح بصدر الرؤيات ومعرفتين في حال الغو يفتشوه تفتيش ذاتي واضح مش جدا يعني بالصدر الرؤيات حديث دول يعني أو مش بيقول الا في قولة يسموها العلماء دي حد إذا كتبت فخمش وإذا حدثت ففتش تفتيش وضع. يعني إذا كتبت إنت فتبت باللغواتي يعني فتبت على الحماش يعني فتبت في الكرس والله وإذا أرد أن تحدث ففكش حديثة صحيحة لأنه صحيحة بغاوة هكذا طيب في بعض الناس يضعون حديث عمد هل هناك من الرواية من يضع الحديث عمده نقول نعم زنادقة مجرمون أفسدوا من الشرع ما أفسدوا لهم الويل والثبور من الله يا عز وجل هناك من الوضعين من يضع الحديث الكذب على الرسول عليه الصلاة وهي طائفة حالكها ينبجي التحديث منهم ومن رواياتهم ومعرفة أسمائهم مهمة لطلبة الحديث في بعض الناس مشهيط الرافة مشهيط الرافة كان محمد المسعيد المصنوب محمد المسعيد المصنوب وهو شامل وكان هذا الرجل من أجر الناس في وضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أنهم إذا سمع كلمة يستحسنها يأتي إليها مسنة وينسيبها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أي كلمة يستحسنها؟ ولا بدي شريعة كلمة الرسولية تمنح حتى الله سنة إيه المعنى؟ وقد يكون له أغراض تكسب للسناء أو الأمراء وقد يكون لكي الحديث كده يسمع على قبيل فلان يقول لك الرسول كذا إذا قبيل السلام دي هيكون فيه كذا كذا والأهم المبوض سيعطيه للنمير ودراءة مخفوصة كذا كذا رب سلام هذا السبب من السبب الوضع، السبب الوضع كثيرة، تقرأ من 15 سبب وضع دخل مرة على أمير المؤمنين قرون الرشيد وقال يا أمير المؤمنين اسمع بي ماشيك فقد وضعته عليكم أحاديث حلمت فيها الحرام وحرمت فيها الحلال وهي أربعة آلاف فلما قال هذه المقالة كبر الأمر في نفس قرون الرشيد وكان عنده غير على الدين فقال له أين أنت يا زندي؟ إن لها أبا إسحاق الكزاري فعبد الله بن المبارد سعيد المسيحة الأخرى نميزونا بين الحديث الزريفة كذبت فيها ورفعها الرسول وبين الحديث الصحيحة فهذا أول رجل من المشاكين بالوضع الحديث بحيث أن الجل إذا رأيته في إسناد فهذا إسناده النظر للمي اسمه إيه؟ محمد بن سعيد المصروف أجيب الشامي صند في بعضه ولم في حق واضحا في ناس الضلقوا فيها الضلقوا لكن في سبيل كالتالي مفحق محسنا نهانا قضينا كنا قلسي اوهي طيب كذلك من هؤلاء الوضعين الذين عندهم جهة في الوضعين نوح ابن أبي مريان أسأل لكم مش هتكتر فيه أسمع نوح ابن, ابن أبي مريان نوح ابن أبي مريان ده برضو معروف جداً من الناس المشاهدة نوح ابن أبي مريان داخل خيب كده وكعيب ولكن ما أنا فعاوش هل يبقى كان من مريدني للخير اللي يبقى شام الناس المصريفين عن كتاب الله عز جاء فقال لك إيه أنا أخلي الناس بيهم اللي تعملين أجبهم. أجبهم من الفريق فقال, فقال لك أنا إيه أجيب كل صور القرآن وأضع في كل صورة فضيلة كبيرة جاء اللي يخرج صورة البقرة له كذا وكذا وكذا وكذا اللي يخرج ألي عنه وكذا وكذا النساء كذا وكذا عشان الناس يكبروا على الكتاب لديناتهم صالحة ولكن فعلونه غير صالح صح؟ طيب قد يكون أسألكم سؤالة هو عنده مبادر مظبون للكتبين؟ ليه الرسول ليس عليك؟ يعني هو عنده مبادر مظبون؟ ما هو يعني دلوقتي الرجل يعني الناس من قراش القرآن في عجل ان قراش حديث فواجه الناس من قراش القرآن، يا فصح وهي جزيلا؟ لا يُعصر الجزء هل يُعصر الجزء؟ نعم، ونقول ما قاله الرسول في فضائل السواء وفي فضائل القرآن وما أوعد الله عز وجل منه إلا تحمل قريب أفضل من هذا نوح بأي ورية صح؟ يعني ليس هناك هذا من زميع مئية ولا ليس هناك ليس استدراك على الشرع يعني أنك تستدرك، هو في قصور في فضائل السواء فأنت رأيت هذا القصور و اردت يعل الفصول الكثير و قضاء الحديث استلم الاخر انك اتيت الوسيله غير مشروع لتقرير نفس القراءه لا صحه ايضا والله لا يعلم طوالا كده وكان في فرقه كانت تكلم تخالفه الله عز وجل حسه هذه الفرقه اسمها الكراميه والكراميه كانوا يقولون نحن نجدد اليه ما عليه كان الرسول يقول ان كذب عليه متعمدا يقول لا هننزدش عليك هننزد له, له من, أجل من أجل الدين كفعل مهنة يوانين تطور سيد ما فيه وصور فوالي صوري وأن محصولت لحين أعونات أقول سنينة أقول هل أخيصات لوايه؟ إنه وعد فيه هو ممكن يظن أن الأحاديث الوليدة لدى كفر فيبقى حديث روالي عندي يظن أنها تسد أو استورة وأنه هو نفسه انما فيها مثلا خطوط او مثلا مثلا طبعا اللي في طاوله ما تشتغل حاجه في صنابه اللي شكلها نقول يعني كما قيل كما يقول بعضنا يعني ادانا ان نستحمل اني بته الموضوع ولو فتشنا في ضوابط الصور او طمان القران جدا يعني نشوف مثلا صفحه الربيعي حسين السلام من هذول الكبار طبع في المملكه الفتره الاخيره في صدار القران وهذا كتاب واحد وصن في صدار القران عشرات الكتب وفي احاديث جدا يعني السلام عليكم يا هشام لو تاجه طريق الصحيح ده مبدا ان شايف الناس اللي بيخرجوا عن الكتاب لما تعمل لهم مجلس رواه جديد جدا جدا ناس وتاكيد الاحاديث الصحابه في فضاء القران وقراءه نفس القراءه مثلا صح ولما تكون الوسيله صحيحه تكون من روايه قسم الله تكون الناس دي اقرب وافضل واحسن وأجمع. ولا هي حفظ طيب، دون اللي يجبعوا عنه في بعض الناس بيوضع الحديث عندهم عن طريق الخطف الذي ذكرناه أو الغفلة قد يقول فائل كيف يوضع الحديث الخطأ أو الغفلة عالم اهتمن رجل على كتابه وهذا الرجل الذي اهتمنه لن يكن أميناً وكما قال الوحيان ما خانه أميه قط ولكن تمن غير الأمي فخار صح الله قد وما يقولون ما خان أمينهم حقا يعني الإنسان الأمين عمره ما يخلوه لكن التونة غير الأمين ظن الملكة أنه أمينة فهذا فوضع هذا الكتاب مع أحد الرئيس فهذا الرجل لم يكن أمينة فلس في كتابه من أحاديث سياسة عنده وهذا اللي وضع له الكتاب المستأمن هذا لم يكن حافظا خريتا في فهم الحديث فربما تتلبس عليه الأمر بحيث الأمر يعطي فعله الحديث أنه حديثه هو وصنع عم الشيخي غفلة منه وخطأ منه وضع جرويه وهذا الحديث يكون في ذاته موضوع يعني الوضع مين؟ اللي انت استمعت اللي العين استمعت طالح يا حنا؟ من هؤلاء في الذين كان يولوا عليهم أحديث غفل أو خطط روجي عباد ابن كثير الثقافي عباد عباد مش عباس آه يا فأبن صحيح عباد آه عباد, عباد ألف دال ابن كثير الثقافي قال أبو طالب أبو طالب هذا كان من أصحابه أحمد وله مسائل أعطبت المسائل أبو طالب جميعه يقول سناك أحمد المحمد يقول أعباد المدفير أسوأهم حالا قلت أي قال أبو طالب بجميع أحمد كان له هواء يعني كان عنده هواء وقال الله عز وجل وإياكم شراء الهواء قال لا ولات من روى أحاديث كذب لم يسمعها ولكن روى الأحديث كذلك لما يسمعه وكان من أهل مكة وكان واجورة صالحة قلت يعني إزاي روى الحديث كذلك لما يسمعه قلت كيف كان يرضي مالا ما يسمعه قال البلاء والغفلة قال إيه البلاء والغفلة كما قلنا ممكن أحد يتسيروا حديث في كتابه ويحدث من ب. فابتولي بالنستأمره أو بكتورية بالغرق اللي بيكتب الكتب أه.. عنده غفلة فحدث امينه هذا الخطأ نتيجة هذا الجلال وتبت غفلة نعم لحاجة طيب آه.. أما بالنسبة حكم الوقوع على النبي عليه الصلاة والسلام من حكم حديث المولودة أولاً الكاذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كأي كذب والكذب ترجاه كما قال عليه الصلاة والسلام أفرع فرع أن يرى الرجل عينيه ما لم ترى هذا يعني أعطى الكذب أن الرجل يقول رأيته في مناني كذا وكذا وكذا وهو لم يرى في منانيه كذا ولا كذا ولا كذا هذا من أفضل الكذب لماذا رسولك الممي من أعطى من الكذب؟ <تصفيق> نعم لأن الرجل الصالح خيد بالصالح لأنه ما يُرَك إما أن يكون رؤية صالحة من الله وإما أن يكون حلم من الشيطان وإما أن يكون حديث نفس. نعم لأنها من يجب الله عز وجل فكأنه يجب على الله عز وجل كما موجد من كذلك لأنه ليس هناك شاهد ليثبت اسمه ما يقول او نفيه ما فيش شاهد انت لي بالليل هتيجي واحد يقول لك فلان نايم معايا او في الاوضه اللي هو فيها اللي نايم فيها واساله لا ده الاثنين بيكونوا نايمين جنب بعض كزوج وزوجته هاجيوا ربما ترانا ساعه نايم في النور او في الدلمه يعني مش في الفتحه والاكثر العكس وهما الاثنين ييجوا جنب بعض والساعه واحده والسكتين مع بعض عشان يزوروا طارق واحد شاف خير وواحد شاف الوياكه هو لا يعمل وهذا لا يعمل فطبعاً وكذلك برضو من ضمن درجات كانت في العظمى الكاذب على النهيب عليه السلامة والسلامة المسلم يا خبيرة كيف يتجشن بعض الناس أن يكذب على النهيب عليه السلامة والسلامة زي من صور الوضع الحديثة حولاً. من صور الوضع الحديثة رجل يكتب حديث ملفق مجزون ويقول رواه مسلم مسلم صاحب الصحيح أو الحسين المعيسى أقول ولكن مسلم بس مسلم كذب وهو أساؤل الإسلام بأنه وجد فيه كذابون لأن المفترض المسلم ده يكون كأنه ملك يمشي على الأرض صحيح. الأصل هو المسلم يعني المسلم نخدق الإسلامون كإسلام الصحابة مش نجد الآن المسلم كذاب ليس هذا تجيب معنى أن المعاصلة تقع من المسلم تقع ولكن أصل في المسلم الصيان. عن كل ما يشوف دينه من قريب أو من بعيد أما إذا حدثت هذه الجبورة عن تغيير الخطأ أو اللمن أو الغفلة أو كده ولكن ليس في الأصل، في بعض جيوفرادات بعض المعاصي وقعت جدًا من لكن الأصل للأمة برمتها أمة صالحة والمستثم منه ما وقعت بعض المعاصي بغفلة أو بجاحل أو, أو بغير قص أو ربما عمد، وأدرهم الله عز وجل في السنة أو هدالة وهذا شيء ليس للقديم، هو ليس أهم الحكم واضح؟ الناسب ليس فالكذل على رسول وعالته كثيرة جدا، ونحن نرى في هذا الزمان في بعض الناس اللي بيضعوا الوضع الحديث في هذا الزمان في بعض الناس بيضعوا الوضع الحديث، وهذه فضيئة كثيرة جدا يقول إمان النار ورحمة الله عليه في مقدمة شرحه للسائح المرسل عند شرح قول الرسول عليه الصلاة والسلام من كذب عليهم تعامدا فليتبوّق محعده من النار قالت الكذب عند المتكلمين من أصحابنا عن الشيء على إلاك ما هو عمداً كان أو سهلا هذا مذهب أهل السنة والجناعة وقالت المعتزلة شرطه العمدية نعم وقالت المعتزلة شرطه إيه؟ إيه؟ العمدية لكن آه آه قول أهل السنة والجناعة هو القول الصواب ولكن هنا تفليق بين مسألتين نسألت وقوع الكذب من الساهي والمؤاخذة على وقوع الكذب من الساهي فهمين جزيلا؟ نحن قلنا في مسألة الخطأ أنه غير مؤاخذ بما أخطأ فيه ولكن هناك تواجع للخطأ في القضاء أو عدم كذلك من كذب على النبي ناسيا هو أهل السنة والجناعة يسمونه إيه؟ كذب على الرسول ولكن هل يؤخذ بكذبية ناسية أم لا يؤخذ هذه المسالة؟ الصواج عند الجمهور هذه السنة مع أنهم يقولون عليه أنه يعتبر كذبا على النبي لكن لا يؤخذ، لا خبه سنة جديد، فاضح؟ لذلك قال الإمام النوي قال محلنا الإجماعة والمصوص المشهورة في التالي والسنة متواثقة ومتبواثرة على أنه لا إثم على الناس وغالب لا يتسمع على الناس والواجهات نعم طيب حكم واضع الحديث اتفق العلماء اتفق العلماء على أن الواضع في الحديث حرام حرام حكم السرعي أنه إيه حرام لا يدوز وأنه معصية من أجبل المعاصيين بل إن بعض العلماء شدد في هذا الأمر فهو إنان الجنيني رحمه الله يا رأي إمان اه عفوا يمنع منع التجاره ومنع نعم تمنعوا الحراميه منعوا الحراميه فيا <تصفيق> بس فيا يعادي <تصفيق> لا مين بيقدر ياخذ فضايل عاده تفعيل باي اي يعني هو طيب لو قلنا سؤالة كيف يقال عبد الحرمين وهو كان في مكة؟ من المبار لا هو الفضاية التفمع منه الفضاية ابن كل كان يخضبه يا عبد الحرمين لو أكثر فانا علمت أنك اللي باتت تلعبه من كان يخضبه خدهه بدمعين فصلونه بدمعين تتخضونه كده أخر من لكن هذا سؤالي للأخذ الفاضح الذي قال الفضاية هو كان في مكة ومكانش في المدينة كيف يقال عبد الحرمين؟ سليفة لو سليفة لو سليفة لو سليفة لو لا يعني ايه يعني هو اي نعم ربنا في الحرم المجلي بس مجيش في الحرم المجلي زيه بيبعابد الحربي حتى المراحسين هلالل محهومة الجوية هذا ايمانه صاحب عق جبار رحمة الله عليه وليه لأني اتفتكم اتفت اليكم امرا انا كنت بدل بسيكتاب الوحيد وانا في القلبون وظمه يا فرقه جديده ناشئه في اليمن فرقه ديناميكيه في اليمن والورقات لمصنيه جمال الدين هنا الورقات وهي ورقات ولكنها على رأيته في المنام يعني انطروا لم يتكلم ولكن نظر إلي كان قد من المنام صاحب هامة وهمة وقوة تجي قد تخضوا إلي علي عن حدا كده والضخمة ونظر إليها كده مش طوضة بنعمل نظرة كده غير ما عرفش ولم <تصفيق> يتكلم ولكن كنت سعيدا بهذا المنام ذاك الطيب يعني اييه ده اي توقيت وقته الايه قلت هذه ساعه يعني له في المطبخ وخدوه جميله جدا من جوري رحمه الله عليه ونايه المطبخ يعني اتقدر يحقق فيه في الدكتور عبد العظيم التيه احد علماء مصر من كان 20 وقت المطبخ 20 سنه كان لحد ما خرج على وجه صحيح ومن المحققين البارعين عشان نتكلم في بين المحقق والمحكم يعني بين الاثنين كانت فاكول بين الشرق الالغرق فهذا الأحلي الصناعاتي حقه وولا حدث إنو دلوقتي ممكن واحد جاورت في أفريقيا طلعه لك رسالة محقق. محققة تيني قرصة يعني لو لم يفعل لك يا صح برسالة قول لك ده النتائمية فتت بالوسطية بين الظهر والأسر أو <تصفيق> هالدين أنت مثلا يعني كده الشيء خليه ده النتائم في المرموطة كده تج نسأل الله عز وجل أن ننفي عنا سفة التالي وأن يجعلنا من دولة نفط الدنيين الصراحين من عدمنا وقودنا إنه ولي ذلك القادرة ولا حيث المحفوظ أنت أقول في العاصر في وضع في العاصر الحديث في بعض الناس ببعض الهيئة وقال الرسول كذا وقال الرسول لا تجد في تقول السلام على يكون بالتشهي وأحيانا يعزو عزم عين عم ا بابا ورائد الدين ولهي لما باط في الالهيه وجدنا متحين فتر والمغيرون لهذا الكلام الباطل قله ففشوا الشره في الناس اما زمان فكانت قاعده محكمه احمد بن حنبل يشوف واحد يثبت خلاص ياخذ انه تكفيري او مثلا في ثمان من الايمان وطلخت يقول لا يغمن من احل العقد احد سعيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ادومت حيا فيختزي بالناس الصدق مثلا يعني في بعض الاحاديث الموضوعه تكتبه كتب الموضوعات او الضعيف الناس شبه شبه الكذابين لكن الامر تسع تسع يضع على الخاط على الخاط جميل فينزلق إلال جون يقول من تعمل الكذب على مريك عليه الصلاة والسلام رأى أنه يراق دمه بأحوال يعني حلال الدم في هذه الحالة. نعم قال السيوتي رحمة الله عليه لا أعلم شيئا من الكذائب قال أحد من أهل السنة بكثير مرتكبي مرتكبي إلا يكذب على رسول الله, صلى الله عليه وآله وسلم وحن بقول لكم يقول لك ما مدام الكلام له فإن الشيخ أبا محمد الجويني من أصحابنا يعني من أصحابنا؟ شفائي <تصفيق> أيضا، شفائي، لأن كان شفائي مبهر شفائي؟ نعم <تصفيق> هو والد إمام الحرمي قال إن من تعمد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم يكفر كفراً من الملة وتبعاه على ذلك فائدة من أسل الهلم منهم إمام المالبية لزمانه ابن المنير ابن المنير وليس ابن المنير والتشير الهدر في كتاب الحقر رحمة الله عليه نعم حتى لكن هناك إيه في المنطقين وهذا يدل على أنه أكبر الكبادة يقضي الجفر عند غير واحد من أهل السنة والله أعلم انتهى كلام الكلام السودي رحمة الله تعالى عليه نعم هو طبعا هذه الكلمة داع من إمام الجويني هذا ابن إمام الحرمية ننطل عنه هذا الكلام وليس هو إمام الحرمية نعم ولكن صاحب ورقاته أمام الحرمية ونهي تماثرين وضعنا جوهر الاسم في حكم الوقعه في الحديث جمهور اهل السنه يقولون اني مرتكب اكبر الذنوب ولكن الذي قال في الحديث دهي ابن ابن ابن ومن ترعوا على هذا القول من ابن المنير ابن منير نعم جيد ااا النووي بعدما بكر الخلاف في المسألة يرجح نها بلاه بالنووي صاحب عقلية, عقلية كبيرة عقلية صغيرة يقول رحمة الله عليه في شرح صلى الله عليه وسلم وأنه أي أضوى الحديث فحشة عظيم وموبقة ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله هذا هو المشهود من هدافة العلداء من الطائف واذا تجد نختاره في هذه المسألة واذا حكم لوية الحديث الموضوع هل يدوز لك أن تروي حديث الموضوع مع النبي عليه الصلاة والسلام كدرواه يبين أن هذا الحديث موضوع ويبين لك ويحضر الناس من هذا الحديث لذلك الرحمن تمرنا لهم حفاظة حديث كذا وجدت في حديث الوضع هل ذلك أنهم رؤوا حديث الموضوع فيكونوا قاسمين لهذه في الهوية؟ إنما ذكرواها على اسم التحديث وإلا فأينما بعض المتجاوزي والكامل اللي أبني عليه والصادر والحفوة والأغاية ذلك؟ شحافظ، ضابط العمل بالحديث من أحدث عني بهديث أن يرى كذب فهو أحد اللي كذب بهديث مثلا في القطأ دروس آم طيب جيداً هذا الحديث في استشكال بالفعل ولكن أجاب عنه الإمام المنصراح رحمة الله عليه وغيره من الأولماء قال إبن في كتابه يهي؟ علوم الحديث أو المقدلة يقول إعلم أن الحديث المنظور شغل الأحاديث الضعيفة ولا تحل رواياته لأحدين ويقول ان حاله في اي معنى كان الا مقرونا الا مقرونا ببيان وضعه بخلافه هذه الحديث الباطله التي يحتمل صدقها من الباطل حيث جاءت روايتها في التضليل والتضليل و بحديث عن يرى انه كذب فهو احد الكذابين هذا محمون عند المصراح والنتيبه والنهار ومحصر هذا الحديث على أنه رواهم الأيض بيّن أما إذا كان من بيّنه فقد خرج من تحت طوائلة هذا الضرم واضح؟ يعني تروي الحديث وتبين هل الله تأوه وقد طرح الولماء من أمسال النتيبيات والذهب والمحجق أن رواية ترويب الموضوعات دون التنبيه إليها من الظنون من الظنون يعني بعض الناس يروا إيه حديث مهضوعة ربما عشان يقصد الناس ويضحقهم أردادها نعم يعني لابدتنا الزياد لماذا؟ قد تروا إيه أنت حديثة وإذا لم تبين درجاته من الوضع قد يرتففوه قلب ويعمل المقصدى هذا الحديث وأنت تبين هذه الحالة يكون عليك إيه؟ لأنك نشرت علمك غير غير صالح أو غير نحب أو غير نحب في فضائف الاعمال ورد. لا اكتب. هناك فرق بين الموضوع والضعيف. الفضائف الفضائي العمل لدهه شروط. هو شروط اربعة يعني لا لو ان الذي قال الحديث هو ليس عن ما اسم عصر. من شيخ. وقاله دون ان يدري ولا يبين. حديث. يعني هو سمعه من شيخ وقال ليس من قد الشيخ مخلص تغفي البيان. شو اتكلمه بعد ما يقول الحديث يقول ان صح الحديث. لا يدري شيخ. يقول ان صحه الحديث يكره الحديث كما سمعه ويقول ان صحه الحديث هو كذلك يعني يعني هي من مرحله الغرابه للشيخ الذي قلته درجه الحديث من صحه في البخر فيمكن ولكن هو لو شك هذا من قليل ان الحديث يغلب عليه يغلب عليه امراض الوقت او ضعف ففي اول حاله يروي بدون بيان يعني درجته يعني اولى وياتي منزله هذه دقيقه او صوره يمكن الصوره برضو طيب، أول ظهور الوضع في الحديث باختصار يا خواني، عصر الرسول وعصر عصر صحابة رومان قرن الأول وعصر اتبار التابعين لأي المكتبالات يعني كان عصر في صفاء السنة ووجوه للمحجة وكان ليلها كان هدليها ليه في ليه زي ليس في لقص ولا قمود ولكن هناك كتابة وكانت خالصة الأحاديث والثمت خالصة من التأكيد والواقع والتزايد فيها واتخاذوها بسيرة للأوراض السياسية والانتصانات الداخلية والفرقة والخلاف وغير ذلك حتى راها تبتدنك وقد يكون ذلك في حبول سنة الأربعين من الحجر بالحب الفاصل بين السمت وبين ظهور الغلو في الحديث ف لما حدثت الفتنه البعض الناس ينسون اتباعهم وقدارهم باهاليت ليست بثارها نعم ا لذلك يعني في كتاب اسم السنه والجماعه التفسير يكون اول معنى طرق الوضع في الحديث هو كان في فضائل البيئ في الأشخاص يعني أول سبب وضع من أجل الحديث كان في فضائل البيئ في الأشخاص تعظيم الأشخاص ويذكرنا من قبل أن كل غدعة أصلها اختبال في الشيخ من غلوب في الشيخ كل غدعة ساكلة؟ نعم فكان ببداياته اللي غلوب في الأشخاص في وضعوا حديثة في فضائل الأئمة والرؤساء أحزابهم وهدفهم والشيعة كان لهم ضرور كبير في الكذب والكذب دينهم ولا حول ولا قوة إلا بالله وعلي العظيم حتى أصبح من البدهيات أن صفارة الله بعلم الحديث المشتريدون بالرواية يعلمون أن الشيعة أكثر الناس الكبيرة ويحذرونه مين ترى يا تيهم ولذلك لو قرحت في كل الكتب التي صنفت في الحديث الموضوع فكل هذه الكتب في ايه في روايات من الاشياء على درجه كبيره من الكتب كان الشيخ يتنقل واجذب الناس للحديث الروايات الروايات اكثر من الناس كلام بالحديث واي احسن الوضع ترين مثال اخرى في هذا الموضوع ازداد الوضع كثيرا يعني قد تكون اسباب سياسيه وقد تكون اسباب للتحسن قد تكون اسباب وقد تكون والبلد وقد تكون من باب اسباب الوضع من باب القصص والرصد الترغيب او الترهيب وقد تكون كذلك ازداد الوضع خلافات مذهبية وكلامية نعم كأن يقول مثلا بعض الوضعين يأتي رجل على أمتي تشد عليه من إجليس يسمى محمد الإجليس وهذا يعني يعني, يعني الإجام الشاكيري وهذا الموضع الحنفية بعض، ولاية الحنفية من رعا أو يقول بعض أولاد الحنفية في أبو حنيفة النومان يعني يقول أبو قال الرسول أبو حنيفة سراج كمتي معنا سبحان الله وهذا موجود ياما كذلك أيضا من أسباب الوضع الاحتساب بالوضع كما ذكرنا كلام الكرامية أو, أو من كان على شاكلتهم هذه أسباب الوضع الكرام في وضع حديثه هي كثيرة ومن أراضي التوسع كتب الموضوعات ففيها الغناء والشتاء لفضل الله عز وجل يعني يبقى, أم يبقى أمر وهو المصنفات للموضوعات على سبيل إجمال أو أمر آخر ووالي بما يعرف القارئ الحديث, الحديث الموضوعات بما يعني تعرفوا بإعلامات كثيرة يعني منها إيه؟ الوضع في السنة. يكون إيه وضع في السمت وضع يعني وضع في السمت مثلاً يكون الرومي كذاب كذباً محبوع ومعروف بالكذب ولا يروني ثقة تغيرهم والمحدثون يعرفون هذا الكذاب معرفةً دقيقة نعم يعني حتى في مرة من الرد في أمر كده بالقال ان كل صنعه توصف صاحبها صفه معينه شبه نعم يعني كل صنع له حاجه ثانيه يعني توصف يعني صاحبه صفات معينه بتتحلل تكون له وصفات كما قوله لو كل صنع كده الصنعه اذا كانت حسنه فسال صاحبها حسنه واذا كانت من المهنه الضيقه أكسبك صحيح وها أخلاف برضو يعني اتباع مثلا دي صنع أو السواق أجارة الله إلا مرحبا ربما مش عايز على الله وأن هذا ليس لها أفضل هذا ما أمن وهم ابنكم يسكنين كلهم يا بس أخصد إن الماء دي تقصد أصحر الله نعم ما شاء تصور عليه السبب لم الغنم أصحاب وسكينة إنه يرفض الغنم ذا وبيتليح الغنم عنك وسكينة ذا ورد؟ بيسالوا ايمان ايه ما ليه حاجه تقولونا لا ما بيسالوهوش يعني ده بيسالوا عبد الرحمن المندي هو المنعي الجهه بتاع الجيب والمنعي اللي هنا كان ايمان حاضره هناك نوعا ايه محمد بياكل عبد الرحمن المندي كيف تعرفه كذاب قال كما يعرف الطبيب المجنون زي ما تريد يعرف مجموين أول ما يشوفه كده بأمراج مؤينة فوجود طبعا يعني مثل تشوف نوح من في السنة خلاص تحكم عليه الوضع مباشرة واضح محمد بن سعيد بن مصنوب وهكده طيب الأور الثاني من علامات مع التفتر الحديث الموضوع الوضع في المد كان يكون مثلا المد يعني فيه مجازفة في القول في الأجر خالح. وهذا قد يعلق به زي الإمام النطاين رحمة الله عليه كتاب حديث في كتاب المنار المليك يقول هذا الحديث جامعين مجازقة في الخوف والحجر وهو حديث المضوط هذا الجانب حتى من غير أن ينظر ثلاث كذلك من سؤال معرفة الحديث المنضوع الركاتة في اللفظ لا تكونش أفوز جزة ولا أفوز عربية قوية ولا عادوا أضعون وهي لا تشري كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بل فيها نوع من اجتناجة نعم لذلك أحد العباة التضاري أقول كلمة لهذا الشأن الجميلة وهو إيمان الربيع ابن حيثة رحمة الله عليه وهو من سيدات عباة التابعين يقول إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه وظلمتك كظلمة الليل تنكره واضح كل مرات الحرق لأهمية هذه الكلمة وإن الحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه وظلمة كأمة الليل تنجيبها نعم وقال الله العلماء كلمة ترفعوا من هذه الكلمة وهي كلمة إذن الجاوج رحمه الله عليه يقول الحديث المنقر يخشعر له جلب قالب العلم يخشعر له جلب قالب العلم وينفر منه فالذبو على الغالب لأن طالب العلم اختبرت الحديث الرسول الصحيحة فكأنه إيه كأنه عارف أقوال الرسول والسعيد الرسول في الكلام عليه الصلاة والسلام فإذا أتلاحظ أن يقول لا يجب الرسول يقول هذا ليس الكلام الرسول وليكسب بمجالسته ومدرسته بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يسحبه أن تساوت مدساهم صحيبه صلى الله عليه وسلم يمكن أيضا تعلم حديث الموضوع بين ضيئة ناظر للسنة أن يكون مخالفة البدهيات والمسلمات الجمهور التي لا يمكن تأويلها كذلك أن يكون مخالفة للحسي والمشاهدة نعم يعني مثل بعض الناس يقول البذنجان لما أقلها قل لما أقلها <تصفيق> <تصفيق> الواقع من يستيق شوية كده الواقع أنت طويل صديق وراء بيشترا ما تقول <تصفيق> <أنا> أظن أن <تصفيق> إذا كنت أخبرنا جنة إلا من هذا يعني نذكر نقيم لما يذكر أحاديث البرجان يدو أنه مكان محبه لكسرة الوضعين في البرجان فكان يقول هذا الأسود أو كان من أحب وإذن من بره وصله من جوا سبحان الله بس يبدو أن تجار البازنجان كانوا كسر في هذا الزمان ويريدون أن يرويجوا الاستلعام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما كان في مرة برضو أحد الوضعين أحد المحدثين في وعدات بيتكلم في دروس العلم فبعض الناس وقال علي المسجد هي بيها فقال لهم من أكل اليخن يدخل الجنة فالناس جل بعض الناس يعني سابوا شيء في المجلس و راحوا يشتروا ليحبوا وراء عشان أخل الجامة ماذا هيأكل و أخل الجامة بدا ما يسمعهم ويجر نفسه ويبتل ويجر فيها مشافة شعائية <تصفيق> و هكذا دواديه جامع لو, لو علمت المرأة ما في الجرجل لبراعته لدوجات تحت الإينا مش حبث دواديه لا إيه كلام ده أنا أريد أن أخذك في العمليات أريد أن وبعدين هقول لأي يكلمت عندهم صلافة صلافة الجميل لأن عندهم صلافة جديدة تقولوا لقد تكذب أنا أريد أن يكذب في مرة يحب المحبل دخل المجد فبعد الناس يكلم الناس من وعاز وكان سوقا لهم وعاز المذكريين أو القصاص فكان كلهم دواي لأنهم ربما ما كانوا ينظرون للعلم أو لصحة الحديث العرفي فكان هذا اللي كافة كل حديث كثيرة جداً ويقول حدث لي يا أحمد بن حمد وهو عالم في بلغات في زماني وإلى الآن هو عالم محمد الله عليه ويحيى بن في المجلس الوعظ فاللي هم تخلين مثلا ماس من قدر أن يصلوا ولا كده فسنوا المجلس يعني يشوفوا الشيطة اليومية فبعد أن تهم أجلسي نظر أحمد بن حمد إلى أحمد بن حمد ونظر أحمد بن حمد الحديث أنت حدثت بيه والتاني يقول فكلا هما المحدد زي قد وردوا للوعظ يقول حدثني أحمد بن حمد ويا حمد بن هما ينظر مستنفى فكلا أحمد يعني هو بيغزب عليهم بس عاوج رأول الحديث أحمد معروف ويا حمد هذا إمام السنر هذا إمام جفر التعديل فالغيث كده يقول لك الحديث سابق فأحمد كأنه كان أضحك في كده فوعد أن انتهى الرجل من المجلس القصة السابقة قال له يا هذا أنا أحمد بن حمبل وهذا يحميه ونحن المحدثة بهذا الحديث قال سبحان الله ما كنت أصدق عليكما أنكما أحمقان إلا الآن فقد حدثت عن أحمد بن حمبل ونحن المعين 17 واحدة وفيش أن لا تخلص بن حمبل 17 واحد يتشابق من فاسم <تصفيق> <تصفيق> اصرار فعلا اه صلاهه متحيه جليل سبحان الله لو بيرد احمد بيقول اللي اتكسب في الحاله دي يمشي بقى بخفاي من ضمن الكتب المشهوره في علم الموضوعات نصر كان كتب كده يا ابو عياله فيه الموضوعات للحافظ محمد بن عبد وفي الموضوعات من الأحكيس المربعات وهو الإدمام الجوزقاني اللي هو طبع باسم المنحكير والألاطيخ هو الجوزقاني الكتاب الثالث في مرضعات حتنويه الجوزي وهو مذبور في سلاس مجبازات هذا الكتاب في كتاب أيضاً الإدمام الموضوعي اسمه عن الحفظ والكتاب المغني عن الحفظ والكتاب بقولين لن يسح شيء في هذا الباب في تدابدة المناطر المنيف في الصحيح والضعيف المناطر؟ المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن الضيم رحمة الله عليه وهو الكتاب يعني وطيب الحجم وغزير بياني نعم وهو أفضل القطم التي لقدت في المنضوعات طبيعا سعبد الفتاح أبو هودة وكون منه على حضر في تحقيقه هذا لكن أنا الحقيقة لأمره ما هو تحقيقه في تحقيقه أبو هودة هو, ب... هو أصله الكتاب الكتاب صغير في وراءات ربما يعني من ستين و صح في ولكن لما وفي الحواشي والحواشي مش محطوظة من ذلك للتحقيق أيضا الحوايش الكثيرة هذه يعني مش مقلوبة. ولكن كسكي، فأصبح في مجلد بعد التحقيق واضح وفيه بعض المهم الكتاب كده لم يغزن لم ينيش يغزن عليه يغزن بالحوايش يعني لازم يكون عليه كسر الحوايش ولكن هذا الاجتماع صحيح الحشيب مقلوبة النهاية في حدمة الكتاب أما للترص الحوايش جايل عن نص الموضوع أو منظوني لأ، مش من أهل الصمع أهل الصمع في التحقيق أهم شيء توفيش النص أهم حاجة إيه؟ توثير النص نعم فتحقيقات الشيخة بغدة وهو من الحناثية المتعصرة فيها يعني إيه؟ توقف بعض الشيخاني وقد نفع عليها بعض العلماء في كتاب التحقيق المثمساني هذي هذا القنصة في المنظوات تكلم عن مهارة لما أضع هذه السحب تكلم عن مهارة وكذلك تكلم عن مذكراتك وكذلك تكلم عن مهارة المذكرات أنا كنت أنا كنت مكتبت في مجلس وكنت لقول إلا أرغب مثلا ولا يكون بأي قد بسكت حقه طيب إن شاء الله يكون الدرس القديم من أجل شاء الله يزيد بأي مهارة <تصفيق> <تصفيق> رؤوس الأفران في الحديث الثالث عن أبي مهي الحارب بن عاصم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتبوه شكر الإيمان والحمد لله تملأ النزام وسبحان الله والحمد لله تملآه أو تملأ مالين الصناعات والأرض وصلده، وصلده قرهان، وصلده قيام، والقرآن, والقرآن تتجن لك أو عليه كل الناس يقوم، كل الناس يقوم، فباقع نفسه فنوعدكها أو موعدكها إنتهى الحديث رواج الإمام المسلم رحمة الله جاهز وهذا الحديث حقيقة أصل من حصول فضائر الأعمال اكثر الرغوب ايه؟ تضارب العمل. وفضاء الامان اللي غير الاعمال الواجبة. يعني بمعنى ان تحديات من عملاء الصالحات بينت ضرورة وجود السلامة طبق لها بالكامل. فذكر احطه اكثر الرغوب. حتى طن طيب ده حضور؟ طيب طيب في جمب الحضور حرارة الساعة في طريقة إلا برنابعه هو خمسة واربعين دقيق مش فيه درجات عالفضور وليه؟ نا عالفضور طيب العديد السلامة فيه فضل الضهور شط مهمان يا سلام الضهور يشتمل على التضحفر سواء كانت برفع الحدث الأكبر وهو الوسط أو برفع الحدث الأصغر وهو الوضوط أو بالتأمم لرفع كلا الحدثين لأن التأمم فعله واحد في رفع الحدثين الحدث الأكبر زي الحدث الأصغر في الرفع بالتأمم شكرا؟ سنسحوا لي وديكم وأيديكم إيه؟ طيب أنا أسألكم سؤال جميل كده فهي ياتي الي لدليل من الكتاب في صورة المثلث على ان اليم يرفع الحد الاكبر والحد الايسر نمارس هذه الوظيفه نسلم الدوائر على هذين الرمزين الصغيرين في سفوح او فوق عين بعدين الجراحه والتعرض وبعدين ساعدنا امال شان ده بالضبط في الطعام دول هناك اه جيه قلنا دليل اخوانك كده اذكر الايه وصل بالهذا التعليق من راث ومساحوا وجوهكم وارتدوا ثياب الكعابين وان كنتم جنوا فتعرف وان كنتم مرضى ولا سفر فان جاء من وراء الى ولسه مساح بلدكم انت يعني ساعدوا اخيكم ومساحوا وجوههم وايديتكم جميل، لا فضحون فالتهمه لما يذكر أخيراً وذكر قبله الوضوء لإقامة القيام للصلاة هيكون إلا بالوضوء الشيء؟ لأن هذه الصلاة لا تسحلها إلى وضوء وكذلك تذكر الرفع الحدث بالجنابة وبين أن هذا وهذا وزء ويكون بالماء وبعد ذلك لما تذكر التهمه أنه شامل للصفين ولذلك أنت لما ترفع الحدث الجنابة لتضرب ضربتين ضربة وضربة تمسحوا بوجوههم الوجه وقدم عليهم وكذلك أيضاً الوضوء أيضاً الطهارة نعمة معظيمة لذلك هؤلاء على غير بلاد الإسلام الذين لا يتظهرون يكون عندهم التريس في الهنفوسين وردح غير مستحسن في أبتاليين ويعني في غلما كثير من وجههم الوضوء ينتجز من الوضاع إذا كان الإنسان لما يترضى يوضيه وجهة تلاتها ونعمة كبيرة نعمة الوضوء لذلك كان بعض العلماء يستحب أن يكون على وضوء ذهما إذا ذهب لضيارة مالية يكون مترضى إذا كانت المجلس سابق يكون مترضى باحتراما لهذا المالجس وهكذا والوصول عليه راس السنابل في مرواه الناس والحديث لا يقتصر على الرد الا فقط بينا ان المرغوب شرط الايمان قيلوا الايمان وهذا دليل ان المرغوب من الايمان وهي رد على الايه على المرجئه الذين يخرجون الاعمال من مسمى الايمان يحدث على المتاع الذي كانت تجونه تعمل على تسمه وكذلك هذا الحديث فيه فضيله التسبيح والتحميد فالتسبيح هو تسبيح الله عز وجل والتحميد باي صوره من صور التسبيح وهنا ذكر سبحان الله وهي اكثرها يدل على ان ناسها مشهوره كفوله صلى الله عليه وسلم كذلك حبيبنا من الرحمن ثقلتين في الميزان نعم الله كلمه ثانيه مساء سبحان الله يحمدي سبحان الله العظيم نعم ا فضل التسبيح والتحميد اذا قيل التسبيح فمعناه تسبيح الله اي تقديسه فاحصل ثوابه سبحان الله واذا قيل الاستغفار فاحصل ثوابه استغفر الله وغيره من صور الاستغفار اللهم ان تربي هذا شيء من الاستغفار مثل إذا قيل التحميد الحمد لله إذا قيل التهليل نقول <تصفيق> لا اله الا الله وليس لها اي نظير من الشيء في التهليل غيره واذا قيل الحوقله لا حول قيل الحي صله الحي على الحي على على الله شاء الله وهكذا العلماء احيانا يختصرون الجمل الكبير في الفاظ مختصره يفهمها قارئ العين والقارئ فيوفر عليه بدل يقول يقول كذا اقول كذا نعم كذلك هذا الحديث يدل على ثبوت الميزان وكذلك أن الاعمال توزن وهذا يشهد له قول رسول عليه وسلم ان الذات ثقيلتان في الميزان وكذلك تيجي الدلالة على عظم ثوات آدين الكلمتين على وجه المخصوص سبحان الله والحمد لله وثقالهما في الميزان إذا صدرتها عن ردل كامل العلم كامل الصدر كامل الإخلاص لأن ربما يخطر هذا ويخطر هذا ويكون في الفارق بين الذاكرين منذ جداً فهذا ذكره مقبول تدبر لمعانين وجمع قلبه عم الله عز وجل عند هذا الذكر فكان له ثمرات من القبول وثمرات في نفس من زيادة الإيمان ونعم الله الصالح وأنه من الزكريين الله عز وجل والآخر ربلاً من التوقف فيه لا كمال العلم ولا كمال الصدق ولا كمال الإخلاص فكان ذاكراً بإسانه لغياً لغياً نعم لا هي أقصد وليس لاغيا إن هذا الذكر بلا شك ليس بلعب ولكنه كلام حسن ولكن أقصد تتاوت الأدف عند الله عز وجل وآتب الذكر في الإنسان فرق. يعني الزكر في حياة القرورة كان جيد الإنسان يقول إن طيب في الوابل الصيب وكان إذا صلى الغذاء أي انفجأ يعني جلس في المصلاة يذكر ربه حتى تطوع الشمس طروعا حسنة إلى منتصف النهار كذا ثم يقضر إليه ويكون هذه ردوتي ولو لم أتغذج الغداء لخارك روح كانوا بيعدله أن الذكر قوة للبدن والروح وكلما كان الإنسان كثيراً ذكر لربيه كلما كان قويا حتى في بدنه وفي أعماله ينجز الكثير مما لا يصدق ويروح إن جائز في أوقات حتى طويلة وضعه لما كان كريم الله عز وجل كثيراً ذكر لله عز وجل كان قوياً دنياناً قال الله عز وجل حكيًا عنه رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري جحل العبادة من لساني كفقه بقولي وجعل لي وزيرًا من أهلي هارون أخي, أخي أشفر به أزمي وأشركه في أمري لماذا كل هذه المطالف؟ كيف موسى كيفك كثيرًا أنا أقول كثيرًا إنك كثير سنت منها بصيرة. فلما كان كثير التسبيح كثير الذكر كان له قوة في الإمام وقوة في البدن حتى أنه ذكر في موضع آخر فأتفضل موسى فخضر عليه وفي ذلك سيكة وكذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام عنده قوة شديدة جدا حتى أنه سيكتر هذا يتكلمون عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت عميه كذلك الرسول ذكر هنا أنه الصلاة, الصلاة نور وذكرها من بين الصوم والحج، وكلاهما واجب، كوجوب الصلاة، وإنما ذكرها لتفضيل جنسها على غيرها من الطاعات، المكتوبات والواجبات واتفق هذا على أن أفضل جنس الابداء هي الصلاة، هي الصلاة فيها زكاة البنب، لو حبينا نفرصها لها من تقصير، بعض العملات، فيها, فيها صوب، إنسان لا يأكل، واضح؟ فيها صلاة وصلة بين العبد وبين ربه الصلاة نور لصحية في قلبي ووجهه نور نور وفي خلقه نور وفي قبره نور وفي آخرته وعلى الصراط نور أيضا أوه. قال الله عز وجل يوم أدرى المؤمنين والمؤمنات يسعى نرهم بين أيديهم وبإذنهم وقال الله عز وجل سيناهم في وجودهم من أكثر السجود وليست هذه السيمة الزريبة التي توجد بجريب الإنسان من قتل الصلاة وإلا قد يصلي الإنسان له زريبة كبيرة ولكن ما يكون موظف ومرتشي سيرك يسرح من أموال الناس العامة وكذا كل ما ينتهي الناس ولكن هذه السيمة الوضاع النور الذي تستشعره في وجه المصني عند أول وهلة في إياه أولا يا إخواني معنا الصلاة أمر عظيم جدا جعل أمود الله عز وجل من المحافظين عليه ورقة شيئنا فيها إنه ولي تذكر قلب الرحيم كذلك الرسول ذكر عبادة عظيمة جداً وهي عبادة الصدق الصدق قال والصدقة الأول والصدقة برهان مش كذلك الصدقة سواء كلت فرداً أو نفلاً وإذا ذكرت الصدقة من غير تنييذ فيتحملون الأمرين الفرد والنفل والصدقة للفرد الذي كان واجباً والنفل ما على ذلك الصدفة بالمال المحبوب، الطيب، إيماناً واحتساباً، يحيط نفس، هذا برهان على صحة الإيمان. ولما كان الرسول عليه السلام والسلام برسول الحسن أنه كان يخزق بالمال والعقاء. حتى قال بلان كما كان يغطي عقاء من لا يخسر فاقه. صلى الله عليه وسلم. كان يعني يد يده سحاة صلى الله عليه وسلم ينفع. ويقول أنفع بلالة ولا تخش من العرش إقلاله صلى الله عليه وسلم أتى إليه رجل كان نصرانيا وهو اسمه أعشى وكان شاعر أعشى هذا شاعر نصراني كان ولكن وقرت إيمان في قلبه فأراد أن يذهب للرسول عليه الصلاة والسلام وذبج قصيدة عصمات عظيمة جدا في اختناء على الرسول عليه الصلاة والسلام وبعدين أراد أن يسلم أمام الرسول عليه الصلاة والسلام ويصفر هذه القصيرة الجميلة فلما زهد قابل أهل قريش فأبروه بالدنيا صدقوا عن الإيمان لهم على قصاته يعني وياكم المصدقين وذلك الواحد لم يكون عنده هم في طلب العلم ما يدعيش لواحد كسول أو خزول ويقول له انا عايز أطب العلم وعايز أعمل كذا وعقص كذا ويقول أنا مع المعلمين قطر الناس احتاجون إليه وفيهم من فيهم من المشايح قال فيصبتك على طول، يعني والكلمة تغير مجرأة حاجة الإنسان أحيانا فلا تتكلم إلا مع أصحاب الهنم حتى إذا كانوا أصحاب الهنم حفزوك وساعدوك وآزروك ونصروك على هذا المطلب ولم يحسدوك إن المصبت الأخلاق والتتجازة ليصبتك ممكن يحسدك إنما ليعينك ممكن يحسدك الله عزيزيه، لكنك منافسة حميلة فقالوا أغرونوا بالدنيا فمكت على نصرانياتي ونبوث الله ولكن باقيت هذه الحصيدة لرصمات مطلع يقول <تصفيق> نبي يرا ما لا كرون وذكره أغار لعملي في البلاد وأنجدى له سقطت ما تفع ونبي وأي سعفر يبنى منه وغلاء هو الظهر والله البيتان في حوالي هذه المصيدة وقرأت شديد أتوقع منها السبحان الله عليه وسلم ومدى بقية i don't know.